انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتيت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا اتيت عليهم اياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون 119. الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون 110. أولئك هم المؤمنون حقا 111. لهم درجات عند ربهم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 وإذ يعدكم اللَّهُ إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ دَارَاتِ الشَّمْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عِدَابَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُذْقِنَ الْبَاقِي لَوْلَا كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النواس أملة منه وينزن عليكم من السماء ماء ليطهركم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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناك واضربوا منهم كل بلان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لكيتم الذين كفروا ذحفا فلا تولوهم الأبدار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحريفا لكتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقربا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما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 وَإِن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأم الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيع الله ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أمالاتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا تَقُ الله يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذو الفضل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تسنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكلنا مثلها قُلِ اللهُ وَمَا إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم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 إن الذين كفروا ينفكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ رَافِعًا وَلَا نَافِعًا فَيَرْكُمُهُ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن سهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظلمتم من شيء ان لله ما اخذ وان اليه راجعون ولذ القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله و يوم انتقى الجمعان والله على كل شيء كدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أستل منكم وَلَوْ تَرَاءَتُم لَّخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنَّ يَقْضِي اللَّهُ الْأَمْرَ كُلَّهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا كَانَ مَبْطُوعًا لِيَهْلِكَ لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنِهِ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْنِهِ وإن الله لسميع عليم.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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله أرجع الأمور يا أيها الذين آممَنوا إذَاك تُم فِيةَ فَسبتُ وَذكُر اللهَّ كَتِيرَل عََّكُم تُفقون وَأَط اللهَّ لَ رَسُلَم وَلَا تَنَذَ فَدَ الشَّلُوا وَتَهَبَرغكُم وَصبِروا إِ اللهَّ م الصَّابِنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان آمالهم وقال فَلَمَّا كَرُوا آتِي الْفِئَتَيْنِ قَصُوا عَلَى عَتِبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بريء والله شديد العطاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ور وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أَوَلَمْ تَرَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ ظَلَّامًا لِّلظَّالِمِينَ كَذَٰلِكَ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 ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمير معظيم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 وَإِنَّ مَا طَافَ نَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْتَسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّكُمْ لَا يُعْتَزُّونَ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله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 وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا وَإِن وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا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 والله مع الصابرين ما كان لنبيهم أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدوا نار ضد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 في ايديكم من الاثراء يعلم الله في كنوبكم خيرا ياتكم ان يعلم الله في كنوبكم خيرا ياتكم خيرا, خيرا مما افتذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 والذين آون ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى